ndi amoslima arduh shami arduh rriba tujia dhu labutali Wallahi ya sham, bir khasli ke al-ghali Wallahi ya sham, bir khasli ke al-ghali Sabyilillah صحى من نومك شوف العالم كيف تخلوا عنك تركوك تموت واستباحوا دمك تركوك تموت واستباحوا دمك وقالوا عنك مجدد الو عنك مجرم ورهابي. قوم يا مسلم الجهادي لا تخاف ميليشيات الاندالي حزب الشيطان وميليشيا العراقي حزب الشيطان ميليشيا العراقي ايران والصين قوم يا مسلم الى الجهادي لا تخاف ميليشيات الاندال وميليشيا العراقي حزب الشيطان وميليشيا العراقي وميليش ايران والصين وروسيا اللاعين فقط الخيناء عن المجرمين اللي كانوا يقولوا نحنا مسلمين وبان الحقد وبغضهم الينا وبان الحقد وبغضهم الينا السباح الدام والعارض والدم سقط القيناع عن المجرمين الكان يقولون نحن مسلمين وبان الحقد وبغضهم إلينا وبان الحقد وبغضهم إلينا استباح الدم والعرض والدين ويران الميق والمرواح المجرم على الأطفال بطب البرامل على اسرائيل ما بيستقر الجيقاد قدم على صرائيل ما بيستجيقاد اسد سلموا كافر ما بدنا اياك صامت ومتخاذل بكره بتحشر مع بشار الكافر بكره مع بشار الكافر هذا جزاء المنافقين ففرجوا علينا تركونا نموت ايت الظالمين العرب اخوتنا واهلينا العرب اخوتنا واهلينا وين الاسلام ونصرته اميلنا شافونا علينا تركونا نموت ايت الظالمين العرب اخوتنا واهلينا الشارق وغالوبات كلامه علينا ما لنا غيرك يا الهي معين وما لنا غيرك يا الهي معين تنصرنا على الطغاة المجرمين الله الله وين المسلمين